والي وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه والسنى بسنته وانتهج بنهده الى يوم الدين اما بعد فنسال الله ان يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وان يجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى اخوانا على سرر متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الاحبه الكرام نتابع هذه الوقفات الايمانيه اليسيره مع سوره المتصفين ونسال الله ان يجعلنا من أهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته ونساله الله ان ينفعنا وان يرفعنا بالقران وقفنا في المره الماضيه مع قول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يحسنون بعد ذلك يقول ربنا جل جلاله الا يظن اولئك انهم مبعوث ليوم عظيم يوم يقول الناس لرب العالمين الا يظن الظن هنا ليس بمعنى الشك والتردد انما الظن ياتي احيانا في القران بمعنى اليقين الا يوقن هؤلاء انهم مبعوثون افترض ان عقيده المسلم ان الموت ليس نهايه المطاف بل بعده الحياه الحقيقيه الظن هنا قلنا انه بمعنى اليقين وليس بمعنى الشك والتردد من ذلك قول الله جل وعلا فاما من اوتي كتابه بيمينه فاقولها ام تعالوا اجتمعوا اقرأوا كتابيا انظروا في اسباب نجاتي اولها اني ظننت اي قننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشه راضيه الايات فالإنسان الذي يوقن أنه مبعوث وأنه مسؤول محاسب والذي يستحضر ذلك يدفع ذلك للعمل الذي ينسى ذلك يضيع نفسه الظل أيضا بمعنى اليقين كما في قوله تعالى في وصف المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يظنون أن يوقنون أنهم موقوفون بين يدي الله وإليه راجعون ألا يظن أولئك الذين يفعلون ذلك يطففون يأكلون حقوق الناس بل الكلام عن المعاصي على وجه العموم الذي يخالف ويعص الله عز وجل ما الذي جراه على ذلك اللي جراه على المعصية هل لا يدور بباله أنه مسؤول هل نسي أنه يبعث بعد الموت وبعد الموت بعث وحشر وصراط وميزان وقصاص إلى آخره نسي كل ذلك فجرأوا ذلك على المعصية الملحدين وأهل الكفر كثير منهم يظن منها هذه الدنيا يموت ينتهي كل شيء. لا المسلم يعتقد أن بعد الموت الحياة الحقيقية لذلك يقول المفرط يوم القيامة يا ليتني قدمت لي لحياتي لي الحياة الحقيقية إنما هذه مرحلة وبعد الموت بعث بعد المع... سؤال الكلام عن المعاصي على وجه العموم وعن التطفيف وأكل حقوق الناس بشكل خاص ما الذي جر الناس على ذلك؟ أكل حقوق الناس أكل المال الحرام نذير شؤم على الناس يستجلب السخط وغضب الله عز وجل قال الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل خلي بالك وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون اسمع كذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو الرجل الذي نزل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام الايه قال هو الرجل يكون عنده المال للرجل عليه فلوس لفلان ولم يكتب شيئا والقرآن أوصانا في المعاملات في الدين على وجه الخصوص بالكتابة ليس تخوينا إنما حفظ للحقوق قال هو الرجل يكون عنده المال للرجل ولم يكتب شيئا فيحل الاجل فيطلبه فيجحده يقول له ملكش عندي حال طيب هشتكيك اعمل اللي انت عارفه ما فيش شيء مثبت وتدلو بها الى الحكام عاوز تشتكيني اشتكيني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أن هذا أكل الحرام تطفيل بخس لأموال الناس اصل هو لما يقول له ارفع الأمر للقاضي اشتكيني القاضي ليس أمامه إلا الشرع ما الذي في الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعوا ناس أمواله ناس ودماغهم لو كل واحد يقول دي بتاعتي خدها حضيء الدنيا لكن قال صلى الله عليه وسلم لكن البينه على المدعي واليمين على من أنكر البينه على المدعي يعني أنت بتقول دي بتاعتي ايه الدليل في حاجة مكتوبة في شهود تشهد ان الشيء الفلاني اللي مع فلان ده بتاعك ما فيش حاجه مكتوبه ما فيش شهود لا ما فيش شهود طيب القسم الاول انتهينا منه البينه على المدعي ما فيش بينه بقي قال واليمين على من انكر تحلف ان الحاجه اللي معاك دي مش بتاعت فلان اللي هي بيقول بتاعتي احلف اسمع الايه تاني ولا تاكلوا أموال الناس ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالايثم وانتم تعلمون حلف على كده لما ما كانش فيه بينه وهل لما القاضي حكم ان الحاجه تفضل مع فلان وما ترجعش لفلان كده القضيه خلصت لا مش كل القضايا بتخلص في الدنيا كتير من القضايا لا تحسم الا في الاخره النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من كانت عنده مظلمه لاخيه من ماله او عرضه فليتحلله اليوم رجع له حقه أو قال له سامحني أنا معترف بس مش قادر فليتحلل اليوم من كانت عنده مظلمة لأخي من ماله أو عرض هو العرض في حقوق اه لما أكلت في لحم فلان وتكلمت عن فلان وسببت فلان واغتبت فلان هذه حقوق فليتحلل اليوم إن كان عرف استسمحه في الغيبة إن لم يعلم اجلس في نفس المكان وأمام نفس الأشخاص واذكره بخير وادع له بظاهر الله طيب من كانت عندهما ظلم لأخيه من مليء وعيضه فليتحلله اليوم لي يا رسول الله قال قبل أن يأتي يوم القيامة فإنه ليس يومها ثم دينار ولا درهم ما عدش ينفع يوم اللي تقول له خذي المتين جنيه اللي ما كنتش راضي لك في الدنيا العمله تغيرت خلاص فانه ليس يومها ثم دينار ولا درهم لكن لها الحسنات والسيئات إن كانت له حسنات أعطي لاخيه من حسناته فان فنيت حديث المفلس أخذ من سيئات أخي ثم طرحت عليه ثم طرح في النار يا بالله في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت نحن بنتكلم عن التطفيف بوجه خاص وعن أكل الحرام بوجه عام قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبت خصم عند باب قدرته نسبه تتخانق اثنين أو أكثر عندما بحضرته يعني, يعني جايين للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم قالت فخرج اليهم صلى الله عليه وسلم وقال ده بقى مش القاضي فلان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر يعني أعلم بأشياء وتخفى علي أشياء ولا يعلم الغيب إلا الله إنما أنا بشر يأتيني أروجلان منكم فأحكم بينهم على نحو مما أسمع فربما يكون أحدهما ألحن بحجته من صاحبه في واحد منهم بيعرف يتكلم كويس ويرتب الكلام ويقدم ويأخر ويخلي دي مهمة ودي هامشيه ويزين لك ويبين لك إن له الحق معينه صاحب حق فلعل أحدهما أن يكون ألحن بحجته من صاحبه التاني بمعرفش يتكلم أو ما معهوش دليل ما معهوش بيّنة ما معهوش هو والنبي بشر صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر فأحكم بينهم على نحو مما أسمع اللي لي كده والغيب لا يعلمه إلا الله قال فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه حتى لو حكم في الدنيا بحاجة أنت عارف أنه مش من حقك فلا ياخذه فإنما أقضي له بقطعة من النار سبحان الله مع إن القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيضا فمسألة إن القضاء كلها تفصل في الدنيا لا ولكن اليقين ان الحق سيرجع الى صاحبه ان لم يكن في الدنيا ففي الاخره قال صلى الله عليه وسلم لا الحقوق الى اهلها كل حق هيرجع لصاحبه اذا ما كانش في الدنيا في الاخره حتى يقاد للشاته الجلحاء اللي هي من غير قرون من القرناء يتخذ حق دي من دي مع معينه مش مكلفين سبحان الله وابو ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا شاتان تنططحان قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر أتدري فيما إن تطحت قال الله ورسوله أعلم قال لكن الله وسيقتص لهذه من تلك فما فيش حق يضيع الحق سيرجع إلى صاحبه فرب العالمين يزجر تعرف لما احنا كلمنا اكتر من مرة عن القرآن المكي وإنه بيأخذ القلب ويوقف الانسان على حقيقة ما هو الصالح اليه خلي بالك انت مقبل على كذا انت بعد الموت هيحصل معك كذا وكذا وكذا هؤلاء بتطفف بتبخس العقوب بتاكل الحرام بتعصي بتعوق بتعمل بتعمل ألا يظل هؤلاء انهم ما ليوم عظيم يوم القيامه اليوم الآخر آخر الأيام من أعظم الأسباب اللي بتدفع الإنسان للمعصية عدم استحضاره لليوم العظيم لليوم الآخر لو هو فاكر دايما وبيفكر نفسه بيقرا في القرآن عن أسماء يوم القيامة وأهوال يوم القيامة يوم كذا يوم يحدث كذا يوم هنتكلم عن ده المرة جاية لكن رب العالمين سمى يوم القيامة اليوم العظيم بأسماء منها يوم الدين يعني الحساب الدين مدانه يعني المحاسبة ثم قال ربي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 ان شاء الله المره المقبله اسال الله أن يجمعنا بالخير وعلى الخير اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم